لا إله إلا الله لا إله إلا الله هذه المؤنفتوة وعرضنا أن نسمعكم إياها بحيث نحن ما بين حن وأخرنا نسأل فيكون سائل عليكم أن ترشد الناس إليها قال السائل هنا نحن قال انتشر في بلادنا مديرية الفشاة محافظ الظالم الفكر الحوثي عن طريق مكاتب الحوثي مكاتب الحوثي في إب وتعز وتم يغراء الناس بالمال والسلاح ويتظاهر الناس بغير ما هم عليه صعدة وغيرها من عدم يسبب الصحابة ونحوه من عقيدتهم ويسبب وبسبب الدعم المالي الدعم المادي المكثف استياب لهم كثير من الناس فما نصيحتكم لمن اغترب الحوثي او تعاون معه من العوام او المشايخ وكثاكم الله خيرا ونفع بكم الإسلام والمسلمين الجواب الحمد لله وأشهد أن لا إله ذا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فاعلموا يا عباد الله أن أهل الإيمان يحفظون دينهم بتقديم أموالهم دفاعا عنه فإذا لم يدفع الله الشر بالاموال واضطروا إلى تقديم الأنفس قدموها لأن الدين أغلى من كل شيء، فمن أجله يضحي بالنفس والنفيس. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فلا خسارة أعظم من خسارة من بعد من من بيع الدين، من خسارة بيع الدين أو المساجرة به. قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف. فينصابه خير نطمئن به ونصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وقال الرسول عليه الصلاة والسلام باجر بالأعمال في تلن في قطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل رواه الإمام مسلم الأبي هريرة فمن عرض دينه للمتاجرة به من يعطيه أكثر فهو معه يشك أن يلقى الله بدون دين لأن حقيقة التبين لله بالإخلاص له والصدق معه والمحبة له والخشية منه والمراقبة له والرهبة فيما عنده لا في ما عند الناس قال تعالى ما عندكم ينفد وما عند الله باق فأين هذه العبودية عندما من اعتاد؟ التلون في دينه فهذا التلون من أعمال من قال فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام تجدون شر الناس ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه ويأتي هؤلاء بوجه متفق عليه فهؤلاء الذين ذكرهم السائل بالسؤال يعلمون ما علي الرافضة الحوثية من ضلالات تذهب بدين من قبلها ويعلمون ما هي عليه من مؤامرة دولية خارجية على البلاد والعباد فالعلم بهذين الأمرين أو أحدهما كاف في عدم قبول الرافضة الحوثية فكيف يصير من يظن به الغير على الدين والبلاد والعباد حاضرًا مجالس الرافضة الخاصة بدعوتهم الخبيثة وطرقهم الماكرة ومكائدهم المبيرة هكذا يعمل من يرجع دفاعه عن الإسلام وحفظه للمجتمع المسلم وأين هؤلاء الذين ذكروا بالسؤال من جرائم الرافضة الحوثية في كثير من المحافظات اليمنية ألم يسمعوا بما جرى؟ بين هؤلاء الرافضة ومشايخ قبائل حاشد ومشايخ ريدة ومشايخ حجور ومشايخ محاضرة الجو من المعارف القتالية مما جعل هؤلاء المشايخ وهذه القبائل يسعون السعي الحديث إلى تأمين البلاد وإلى تأمين البلاد واستقرار العباد من تواجد الرافضة العوثية وضوائقهم وأبرموا الاتفاقيات التي تمنع من تواجدهم في البلاد فلو كان أمر رافضة الحذية مما يستصاب عند القبائل ومشايخهم فضلا عن أن يطاق لم يحتاج هؤلاء المشايخ وهذه القبائل إلى مواجهتهم بكل ما أوتوا والسعيد من اتعظ بغيره وعلى كلها فلا يجوز لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يفتح للرافضة الحذية الطريق إلى أي محافظة أو أي بلدة أو قرية أو أسرة ومن فتح لهم شيئا إما ذكرنا أو سبب في ذلك فهو خائن لله لرسوله ولعباده نبرأ إلى الله منه نبرأ إلى الله منه نبرأ إلى الله اللهم هل اللهم هل اللهم فاشهد هذه الورقة ستكون في موقعنا في موقع وفي موقع المشايخ إن شاء الله